ركب ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين.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 Ysleouna, Jumalani, Jumalani, Jumalani, Jumalani, Jumalani, Jumalani, Jumalani, Jumalani, ما Jumalani, Jumalani,